بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدريك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما تموذ فأهلكوا بالطاغية، وأما عذون فأهلكوا بريح صفر صر عاتية، سقرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَلَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلِنَ خَائِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجِئَ فِي الْعَالَمِ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء خملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة فيوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ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 فأما من أُتِي كتابه بيمينه فيقولها أموق رأوا كتابية إني ظننت أنني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية.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 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِدٍ قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا يَذَّكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ